Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu لأوم الباب ووقفت على الأعتاب وبكيت لأوم الباب أتعوا رب الأرجام وبجاء رسول الله صلى الله على لمالي طيبة قارد روحي وأموالك هابد لمالي الطيبة قارد روحي وأموالك هابد صعبت والله مأمور نقطاتك شاهد صدق ساره تنظر اينت ام الله, على الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وتعوت يا كل حبيبي بنصيب مثل نصيبي وتعوت يا كل حبيبي بمصيب مثل نسيبي ويغني عن طريبي أنا طيف رسول الله أنا طيف يا رسول الله أنا طيف يا حبيب الله أنا طيف يا رسول الله أنا طيف يا حبيب أقبلوا بالأحبا صباحا والمدح الأصوا صباحا Rabbi